الصلاة والسلام عليك عليك يا الصلاة والسلام عليك عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك عليك يا خير خلق الصلاة والسلام عليك عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك عليك يا خاتم النبي الصلاة والسلام عليك عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين Alhamdulillah, Rabbi alamin